في قالوا يا شعيب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لك الحليم الرشيد قال يا قوم ارائيتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتختموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بُعدَ لِمَدينَ كَمَا بَعَدَ الثَّمُودُ وَلَقَدْ رُسَلْنَا مُوسَى بَعْضًا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 وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيْسَ الْرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَرَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَرَمُوا أَمْ وسهم فما اونت عنه هم انهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا ما جاء امر ربك وما زادوهم غير تثبيب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 انهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك لهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير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 واحدهن ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن بَأْيِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ عاملون وانتظروا ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 يجعلوهم في غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاء اباهم عشاء ان وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذيب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بثمن كذب قال بل سولت لكم فسكم أمرا؟ قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة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 مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاوين لحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودت كلتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب ليم؟ قال هي راودتني عن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 نفسي قد شغفها حبا لنا لها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهم واعتدت لهم متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ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 الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحد أعصر خمرا وقال لآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكن الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأ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 يتفدقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها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 ما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ثنبلات خضر, وسبع ثنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاز أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعدهم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 قال تزرعون سبع سنين دهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكنون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا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 حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين صدق الله العظيم